الفلامم ذلك الكتاب لا ريب فيه ودل المتفين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 إن الذين كفروا ثواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم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 مثلهم كمثل الذي استوقدنا رن فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميم فهم لا يرجعون.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 فلا تجعلوا لله أندابا وأنتم تعلبون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل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 قالوا سبحانك لا إِلَّا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئْهُم بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِاسْمَائِ وَلَأَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدَوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنْ تَبِعَ هدايا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقرون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن هالكبيره إلا على الخاشعين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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 فَتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي طيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء بما كانوا يفسقون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 وإذ قلتم يا مثلاً نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من بق لها من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 قال إن يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر ناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وهم الا يظنون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 وقالوا لَنْ تَمَسَّنَنَّ نَارُ إلَّا أَيَامٍ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَتَخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيْسَ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَل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 من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أثارات تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أين ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء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 بعد إيمانكم كفّاراً حسداً من عين دأنفسهم حسداً من عين دأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.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 اهْدِ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 ناس وامنوا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين واركعوا السجود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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبّيون من ربّهم لا نُفَزِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ هَتَّدُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولو وجهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونه وخشوني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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إننا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء مما احيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لايات لقوم يعقلون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 ثَمَنِ الضَّرِّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَدٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء ولكن البر من التقاء وتت البيت من أبوابها واتق الله لعلكم تفلحون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 يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا ما حدود الله فلا يناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشكر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن تَعُودُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 في يده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 الذين ينقون أموالهم بالليل والنهار سرّهم وعلانية فلهم أجورهم عند ربهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّي الذي أتى من أمانته وليتطلَّاه ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة